خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.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 ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدونا فكفر وتوالو فكفر الله والله غني حميد زعم الذين كفروا اللين يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته, يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين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 الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا وعلى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 خيرًا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه اكهُمُ الْمُفْلِحُونَ اذ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ